فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فإخواني كرام نواصل مع أنشر هذه الأربعين النووية للإمام الحافظ الإمام النووي رحمه الله تعالى وانتخب هذه الأحاديث الصحيحة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي راى رحمه الله تعالى أن الإسلام يدور عليه أن الإسلام يدور عليها ولا شك أن الأحاديث التي جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى أحاديث جامعة لكثير من الأمور التي يحتاج إليها المسلم فهي تدخل في أبواب كثيرة جدا من أبواب الفقه ولذلك نحن في حاجة ماسه اخواني الكرام لنتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم من نفسه إن هو إلى وحي يوحى فالله عز وجل علمه ونبينا صلى الله عليه وسلم بين الشرع بكلامه وأمر ونهى صلى الله عليه وسلم وما مات عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله جل وعلا به الدين فأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا نقلها الصحابة الكرام و أول هؤلاء الذين رووا عن ابو, ابو هريرة رضي الله عنه فهو أكثر المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وغير ذلك من الصحابه الذين نقلوا لنا أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل حفظ هذه الأحاديث كما حفظ الله عز وجل القرآن سبحانه وتعالى و. حديث النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ قد يقول إنسان طيب ونحن نسمع في حديث ضعيف حديث لا يصح منكر مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام نعم علمت هذا لأن الله حفظ الدين لولا لأن الله حافظ الدين ما كنت تعرف لشي الحديث الضعيف والمنكر والذي لا يصح فالله عز وجل من حفظه لهذا الدين يتسر الله جل وعلا علما من أعظم العلوم لهذه الأمة وهو علم الحديث فما استطاع احدا ان يدخل شيئا قليلا في سنه النبي عليه الصلاه والسلام الا وبينه العلماء الجهابده رحمه الله تعالى فالذي يطعن في السنه اخواني الكرام فإنه يطعن في الدين والذي يطعن في السنه فإنه يطعن في القران لان الذين نقلوا لنا السنه هم الذين نقلوا القرآن القران في طائفه سموا نفسهم بالقرانيين ثم انكروا السنه وقالوا لا ناخذ الا بما في القران لان السن فيها الضعيف وفي... ومن قال لك خذ بالضعيف من قال لك خذ بالضعيف خذ بالصحيح ما قال لك احد خذ بالضعيف ولا خذ بالمنكر والذي او الذي لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام فالسنه محفوظه لله الحمد ولولا السنه ما فهمنا امورا كثيره من القران ما نعرف كيف نعبد الله عز وجل لا نعرف كيف نصلي لا نعرف كيف نصوم لا نعرف كيف نحج لا نعرف كيف نؤدي العبادات كما أمر الله عز وجل فجاءت السنة قاضية على القرآن مبينة لكتاب الله عز وجل أين في القرآن الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات أين هذا؟ لكن السنة جاءت لتبين إذا ظهر ناس ليسهم ناس جدد وإنما أحيوا عقيدة قديمة جدا وهي عقيدة المعتزلة الذين أنكروا السنة واستخدموا العقول فإذا رأوا حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا توافق العقل أنكروها وردوها كما عدنا نسمع الآن والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لا ينطق عن الهوى فالإنسان إياك وإياك أن ترد حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا في المهلكة نسأل الله العافية والواحد مننا لا ينجو إلا إذا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام كيف نحن نتبع النبي ولا ندري ماذا قال ولا نعرف ماذا قال هذا القرآن من الذي جاء به؟ اليس النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه نقلوه فاذا كيف ناخذ من ولا ناخذ قول النبي عليه الصلاه والسلام فالعصمه في الوحيين اخواني الكرام وذالك الله عز وجل عصم هذا الدين ونحن نحمد الله جل وعلا ان قيد الله عز وجل هذا الدين علماء بين، لذلك العلماء لا يقبلون انقطاعا واحدا في السند لو ان في رجل مجهول لا يعرف لا ناخذ الحديث من شده حرصهم واحد واحد في في, في السند لو قيل عن فلان عن فلان عن واحد اذا العلماء ما عرفوه يتركون الحديث لا يخذون ولو كان الحديث يعني هذا فعلا قاله النبي عليه الصلاه لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم فان الله عز وجل سييسر للعلماء معرفه ان هذا حديث صحيح من طرق أخرى كما هي يعني كما هو هذا العلم واضح بين ولذلك الامم الاخرى حسدون على هذا العلم النصارى تجد يأخذون بأحاديث فيها أكثر من ثلاثمائة انقطاع ثلاثمائة انقطاع يعني بين رجل ورجل ثلاثمائة رجل غير موجودين اصلا أما نحن واحد إذا سقط واحد فلا نأخذ الحديث واحد إذا سقط من السنن لا نأخذ بهذا الحديث الرجال الذين ترى عند الامام البخاري كلهم معروفون يعرفونهم يعرفون من أين جاءوا واسماؤهم وديانتهم وأين تتلمذوا وأين تعلموا يعرفون كل صغيرة وكبيرة ذلك العلماء ألفوا الكتب في بيان الرجال يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم فالحمد لله لأن الله عز وجل حفظ هذا الدين والذين ذكروا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وما نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما يجب أو أدخلوا في أحاديث النبي عليه وسلم ما لا يصح إلى غير ذلك بين العلماء هؤلاء وأنكروا عليهم وحذر منهم إذا تجد أن الإمام البخاري له كتاب سماه الضعفاء كتاب كله في ماذا الضعف في رجال سماه قال هؤلاء لا يخدعون الحديث صنفوهم لماذا لأن هذا إخوان كرام علم لابد من صيانة الدين لابد من صيانة الدين فإذا نحن لم نعرف هؤلاء كيف نصون الدين أن بعض الناس قد ينكر عليه يقول ليش نحذر من فلان لا إذا كان إنسان يطعن في الدين ويطعن في أصول الدين فالواجب لن نحذر منه إخواني الكرام لان أعظم شيء عندنا ما هو هو دين الله وجل وهذا تجد حتى الناس يعني الآن في الدنيا تجد الناس يحذرون يقول لك هذا فلان في السوق هذا يحذر منه غشاش صح ولا لا لماذا تحذر منه الناس لأنك تعرف أنه غشاش قل غشاش في المكيال يخدع يفعل كذا وكذا لأن الناس جربوه وعرفوا أن فلان ليس بصادق وليس بإنسان ثقة في هذه الأمور هذه مسألة معروفة عند الناس فكيف يكون هذا في الدنيا ولا يكون في دين الله عز وجل فإذا في دين الله عز وجل لابد أن نحذر لا نأخذ العلم إلا من إنسان أمين أمين وكثير من الناس الآن يتكلمون في دين الله والله يا إخوان ليس بأمنا ليس بأمنا للأسف نسأل الله العافية كثير من هب ودب أصبح يتكلم في دين الله عز وجل والله ليس يعني ما تستطيع أن تأمنه على شيء وهو يتكلم وقال شيخ وكذا وغير ذلك من الأمور فيفسد ويضل نسأل الله السلامه ويضل هو وهذا أمر خطير لأن هذا الدين حسدون حسدون على دين الله عز وجل فنحمد الله عز وجل على دين الله عز وجل ونحمد الله جل وعلا جعلنا وإياكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من الذين يؤمنون بما جاء به نبينا عليه الصلاه والسلام فمرت معنا حديث خمسة حديث الأول حديث عمر بن الخطب انما الأعمال بالنيات هذا حديث عليه مدار الدين مدار الظاهر ولا الباطن مدار الباطن يتعلق بالإخلاص لله عز وجل حديث رواه من؟ البخاري ومسلم حديث عمر رواه البخاري ومتفق عليه حديث الثاني حديث جبريل الطويل، حديث عمر كذلك جاء جبريل فسأل المسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلمة الساعه تعرفون الحديث هذا هذا أم السنه كما يسميه العلماء لأنه جمع الدين كله. هذا الحديث روى من مسلم فقط رواه مسلم رحمه الله تعالى هذه كلها حديث صحيح الحمد لله الحديث الثالث حديث بني الإسلام على خمس حديث من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث رواه من متفق على أول البخاري ومسلم في الصحيحين الحديث الرابع هو أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال إن أحدكم يجمعوا خلقه في بطن أمه أربعين يوم الحديث النطفة والمضغة والعلقة العلقة والمضغة كيف بين النبي عليه الصلاة والسلام خلق الإنسان هذا الذي نقول الآن الطب وصلوا إلى بعض الأبور النبي متى ذكر هذا؟ قديما صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من 14 قرن حتى نعلم أنه صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام ففعلا الجنين أربعة أشهر تنفخ في الروح فكيف نكذب سنة النبي عليه الصلاة والسلام فما صح ناخذ به هذا الحديث روى من؟ كذلك البخاري ومسلم روى البخاري ومسلم يعني حديث صحيح لا غبار عليه الحديث الخامس حديث من؟ عائشه رضي الله عنها هذا حديث عليه مدار الاسلام كذلك ويتعلق باعمال الظاهرة, الظاهره كل انسان عمل عمل ليس ع... لم يات به نفسه فهو مردود من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواه البخاري ومسلم هذه الليله معنا هذا هذا الحديث العظيم في بابه كذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما النعمان بن بشير صح... النعمان صحابي وابوه صحابي صحابيان لذلك نقول النعمان بن بشير رضي الله عنهما رضي الله عنهما فنعمان بن بشير هو وابوه بشير بن عمرو الانصاري صحابيان صحابيان رضي الله عنهما قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول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 أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله قال ألا وهي القلب ألا وهي القلب حديث رواه من؟ البخاري ومسلم احنا كل اللي مرت معنا روى البخاري ومسلم إلا حديث عمر رواه فقط تفرد به مسلم حديث جبريل، الحديث الثاني تفرد به المسلم فقط رحمه الله تعالى. هذا الحديث اخواني الكرام حديث الحلال بين والحرام بين عليه مدار الإسلام كما قال العلماء رحمه الله تعالى. فهذا كذلك من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام ويدخل في أبواب كثيرة من الفقه. يدخل في أبواب كثيرة من الفقه كما قلنا مرت معنا أحاديث عليها مدار الإسلام. قد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات. قال في أن هذا الحديث يدور عليه عليه مدار الإسلام عليه مدار الإسلام. وذكر الشافعي رحمه الله تعالى قال هو ثلث العلم حديث الأعمال بالنيات. بل قال ويدخل في سبعين بابا من الفقه والإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر. حديث النعمان بن بشير قال رحمه الله تعالى أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث الإمام أحمد قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث ذكر من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الحلل بين والحرم بين قال وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وحديث عائشة من عمل عملا ليس على أمر نفور قال اصول الإسلام على هذه الأحاديث الثلاث نتعلق بالباطن وبالظاهر وهذه تتعلق بالحلال والحرام هذا والدين الدين كله جمع النبي عليه الصلاة والسلام لك الدين كله في, في ثلاث أحاديث فكيف ونحن عندنا أحاديث لها كثيرة جدا يعني تتعدى الخمسة آلاف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم وهكذا يعني ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم من قال زاد كذلك حديث ان خلق احدكم يجمع في بطن امه أربعين يوما نطفه قالها كذلك هذا حديث عليه مدار الاسلام عليه مدار الاسلام وذكر ذلك اسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى قال اربعه احاديث هي من اصول الدين حديث عمر انما الاعمال بالنيات هذا يدخل في كل الابواب اي يتعلق بالاخلاص وحديث الحلال بين والحرام بين الذي بين أيدين هذه الليلة وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه إلى يعني إلى آخر هذا الحديث وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه لأن هذا كذلك ميزان الأعمال الظاهر لأن أي إنسان جاء الآن وعمل العمل فنحن نزل هذا العمل بماذا بهذا الحديث نقول الحديث إما أن يكون جاء يعني جاء فيه دليل من السنة النبي جاء به عليه الصلاه والسلام بينه أو لا فإذا كان هذا في السنة فهو مقبول الحمد لله فإذا كان ليس في سنة النبي عليه الصلاه والسلام فهو مردود لأن هذا الباب باب نسأل الله السلام كثير من الناس فتحوا باب البدعة فتحوا باب البدعة وابتدعوا في دين الله عز وجل بدع لا حصر له وكلما أحدث الناس في دله بدعة كلما أميتت سنة كلما أميتت سنة فإذا جو ببدعة يعني وضعوها مكان ماذا ماذا كان سنة فالإنسان لابد أن يعمل بالسنة وإذلك تجد أن الناس في هذا الأمر توسعوا في البدع والبدع أمرها عظيم لا يقبله الله عز وجل كيف نتعبد الله عز وجل بالبدع هذا لا يقبله الله جل وعلا سبحانه وتعالى لأن الله لا يقبل إلا ما شرع والن... والله عز وجل شرع لنبيه سنن الهدى وهذه السنن بد أن نحرص عليها إخواني الكرام وذلك هذا الحديث قلنا عليه مدار الأعمال الظاهرة وغير ذلك يعني نقل نفس الكلام عن أبي داود رحمه الله تعالى يعني حتى أنه يقول الإمام أبي داود رحمه الله تعالى يقول نظرت يعني نظرت قال في الحديث المسند قال فإذا هو أربعة آلاف حديث أربعة ألف حديث قال رحمه الله تعالى قال ثم نظرت فإذا مدار الأربع 4000 حديث قال على أربعة حديث كل الأربع ألف حديث على أربعة تضر على أربعة احاديث وهذا العلماء لما قالوا هذا الكلام هذا يدل على علمه سعة علمه رحمه الله تعالى يعني الناس درسوا استقروا مش زي حالنا نحن نقرأ لكن قد لا نفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أو خلاص أو قد نقرأ كتاب الله لا هم يقرؤون ويتدبرون ويفهمون ويتمعنون في المعاني ويرجعون إلى سنة النبي عليه وسلم إلى كلام العلماء إلى كلام الصحابة إلى غير ذلك فهو لما يقول هذا الكلام يعني هذا كم أخذ له من الوقت كم أخذ له منه علم غزير جدا أنه يرى أن الأربعة أحاديث ألاف حديث مدارها على أربعة أحاديث ثم ذكر منها هذه الأحاديث التي ذكرنا حديث النعيم بشير وحديث عمر إنما يعمل بالنيات وزادك قال كذلك حديث بهريرة إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب خلاص كل أي شيء خبيث غير مقبول حرام غير مقبول أي شيء مخالف لهذا فإنه غير مقبول يعني شوف كل... كلام قليل لكنه رد كل كل سبحان الله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فأي شيء خبيث فلا يقبله الله جل وعلا سبحانه وتعالى. وزاد كذلك قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فهذه جمعة الدين كله إلى غير ذلك مما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بهذه المساله ف. هذا الحديث اخواني الكرام كما قلنا من الحديث الجامع التي عليها مدار الإسلام فإذا هنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين إن الحلال بين كيف نعرف أن الحلال بين اخواني الكرام أين نجد أن الحلال بين كيف عرفنا أنه بين من أين نأخذ أن هذا حلال وحرام من القرآن ومن السنة نحن لو قال لنا الله عز وجل هذا حرام لم اقتربنا منه فبين الله عز وجل أن الماء حلال سبحانه وتعالى فالحلال ليس هوى أو ذوق أو شيء إنما الحلال ما نص الله عز وجل عليه في القرآن أنه حلال بين نعم فالحلال ما نص الله جل وعلا أنه حلال والحرام ما نص او وكذلك ما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه حلال الله عز وجل يقول احلت لكم بهيمه الانعام ما هي بهيمه الانعام بهيمه الانعام ما هي التي حل الله عز وجل التي نذبح في العيد الغنم والبقر والمعز والجمل ابن والدجاج <تصفيق> ما في دجاج ما في دجاج هذه باهبة الانعام تدخل في هذه الاربعه الابل والبقر والغنم وما تولد منها لانه المعز يدخل مع الغنم الابل والبقر والغنم وما تولد منها هذا حلال طيب كيف عرفنا طيب كيف لماذا نحن ناكل البقر الان لو جوعت قال البقر حرام ماذا نقول له كيف هذا بين حلال بين الله عز وجل احلت لكم بهيمه الانعام فلا ي... لا ي... لا... هذا بين واضح ما لا... لا يجوز لاحد ان يقول حرام فباهمة العام حلال الحمد لله لأن الله عز وجل احل ذلك بالنص في القران والنص في سنه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام كان يضحي به مثل عليه الصلاه والسلام فهذا حلال البين يعني الكل يعرفه الكل يعرفه كقوله جل وعلا أحل الله البيع أحل الله البيع. البيع البيع حلال ولا حرام حلال البيع حلال وما يجتمع يعني, ما, ما, يعني ما, ما اشتمل من بيع حلال بينه الله عز وجل بينه الرسول عليه الصلاة والسلام فبيعه الشري لأن الله قال أحل الله البيع فإذا دخل في البيع غرر غش خداع فيصبح من يعني يصبح هذا البيع حرام يصبح هذا البيع حرام مع أن أصله حلال مع أن أصله حلال لكن الإثم على من على البضاعة ولا على البائع على البائع لأنه هو الذي خدع الناس وغش أما أصل, أصل البضاعة فإنه حلال لو انتج شريت الآن عند واحد غشاش شريت مثلا تمر وغشه في هذا التمر هل هو لك حرام أم حلال لك حلال وعليه حرام انت اشتريت كيلو هو باع نصف كيلو وانت دفعت له ثمان كيلو هذا بيع عشره ولا لا حل الله البيع لكنه حلال عليك حرام عليك لانه غشك وخدعك لانه غشك وخدعك اما البيع عموما فإنه حلال احل الله البيع فيما احل كيف نعرف ان هذا البيع حلال لابد من الرجوع كذلك الى القران وإلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا الان الفواكه حلال ولا حرام حلال حلاله متاكد متاكده ما شاء الله حلال الحمد لله كل الفواكه كل حلال لان الله عز وجل احل طيبات احل الفواكه نبينا عليه الصلاه والسلام اكل منها اذا قلنا القمح حلال بين اذا قلنا البر حلال بين اذا قلنا غير ذلك الكسكس السميد الزبيب الى غير ذلك من مما احل الله عز وجل بين واضح بين واضح نعم كذلك اللباس اللباس حلال الا ما حرم الله جل وعلا سبحانه وتعالى الا ما حرم الله عز وجل فاذا التحليل والتحريم لله عز وجل نقول اللباس حلال البس لكن إذا كان هذا اللباس مخالف للقرآن مخالف للسنة فهنا نقول حرم عليك حرم عليك كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين نبس فيه لباس ما ينبغي للمسلم أن يلبسه بيّن النبي السلام أن الحرير حرم على من على الرجال فإذا الرجل يلبس ما شاء إلا ما حرم الله عز وجل الحرير يعني حلال للنساء حرام على الرجال فما ما ما نتقيد بالشرع إخواني هذا يعلمنا ما نتقيد بالشرع الحمد لله ما في احد يتفلسف في ذين الله عز وجل لماذا؟ لان الله ابتلانا سبحانه وتعالى الله ابتله الله أعطاك هذا حلال و هذا حرام ليارى ما أنت فاعل هل ستتبع الحلال وتترك الحرام أم ستقع في الحرام وتترك الحلال فالله يبتلي العباد وذلك الله عز وجل حرم على بني إسرائيل الشحوم حرم عليهم الشحوم سبحانه وتعالى فماذا فعلوا؟ أذابوها وباعوها شو الغش؟ هل حلال عليهم؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال قال إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه وفهم والله عز وجل حرم عليهم الشحوم فأذابوها وباعوها قال وإن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه تلعب مع الله عز وجل إ시다 الله عز وجل يعني سواء شحم ذائب أو شحم يعني مائع أو شحم مجمد الله حرم الشحم سواء ذائب أو مجمد ابتلاهم الله عز وجل نحن في ديننا الشحم الشحوم حلال علينا الحمد لله يعني مما احل الله بله الانعام لكن الله عز وجل ابتلاهم بهذا سبحانه وتعالى فحل الله عز وجل هذه الأمور ثم حرم علينا أمور أخرى سبحانه وتعالى يرى ما نحن فعلون إخوان كرا فإذا الحلال لا حصر له لله الحب، لكن تجد الشيطان لا يريد إلا أن يوقعك في الحرام هذا القليل مع أن الله عز وجل شوف أطلق حل الله البيع الله أكبر وحلت لكم بهيمه الانعام وحل الله عز وجل لنا سبحانه وتعالى الطيبات فالإنسان لا يرى يعني كثير من إخويتك والله وجدت شغل كذا إلا أن فيه شيء من الحرام وغير ذلك أترك خلاص الحمد لله الحل البليل الحرام بي لأن إخواني الكرام نحن نتعامل مع الله وما تعلم مع المخلوقين لما ضعفت هذه العقيدة عند المسلمين أصبح المسلم لا يكترث ويخاف على الرزق ويخاف على الأولاد ويخاف على المال لما ضعفت الثقة والتوكل على الله عز وجل سبحانه وتعالى لما كانت هذه الثقة في الله عز وجل قوية رزقهم الله جل وعلا كما يرزق الطير سبحانه وتعالى إحنا إخواني كرام لا بد نحن لسنا كالكافرين نحن عندنا قواعد عندنا أصول عندنا دين لله الحمد لا تشبه نفسك بالذين لا يؤمنون بالله بالذين نسأل الله السلام لا يعتمدون ولا يتوكلون على الله لا تشبه نفسك بهم ابدا أخي المسلم وإنما أنت مسلم أعزك الله بالإسلام عندك إيمان توكل على الله الله معك جل وعلا الله عز وجل معك سبحانه وتعالى فالله عز وجل يعطيك ويرزقك معتمد التعليم ومتوكل تعليم النبي عليه الصلاه والسلام يقول من ترك شيئا لله ماذا عوضه الله خيرا منه كثير من المسلمين يعرفون الحديث هذا لكن مع هذا للاسف عندهم ضعف في في تطبيق الاحاديث الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه الله اكبر من حيث لا يعتسب اين نحن من هل هذه ايه في القران ام ليست بايه في القران اجاي في القران نقراها كما في سوره الطلاق لكن مع هذا كانها منسوخة عندنا كانها غير موجوده لماذا لأن نخاف نخاف نخاف نخاف الرزق هذا لا تخاف منه لأن رزقك مع اجلك لا ينقطع الرزق الا اذا انقطع الاجل ولن تأخذ من هذه الدنيا إلا ما كتب الله عز وجل لك سبحانه وتعالى. فإذا اردت ان تاخذ من الحرام فلا تلومن إلا نفسك لا تلوم إلا نفسك لا النبي صلى الله عليه وسلم قال أي لحم نبت من سحت فالنار اولى به الله العالم يعني الواحد الآن يأكل من الحرام ويكتسب من الحرام هذا اللحم الذي يعني رباه من هذا الحرام تأكله النار, تأكله النار. لأن النار اولى به لأن الله عز وجل قال طيب لا يقبل إلا طيبا فلذلك تجد أن الشيطان حريص على على المسلمين أن يوقعهم فيما حرم الله جل وعلا ي... تضيق عليك الأبواب فلا ترى إلا باب الحرام مع أن الفرج قريب جدا أنت ما ترى لكن لو الله عز وجل يختبرك ل... لترى ما أنت فإذا صبرت تفتح لك بعد ذلك كل الأبواب تفتح لك كل الأبواب لماذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب الله أكبر وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثال يعني قال عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم لما ذكر هذه الآية رجل من بني إسرائيل كما عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى جاءه رجل شوف الاعتماد والتوكل على الله عز وجل هذه قلوب حية هذه القلوب التي نحتاج في زمننا اصبحت القلوب اخواني كرام في زماننا بين المسلمين قلوب ضيقة جدا وهذا يشك في هذا وهذا يسيء الضنب بهذا وهذا يسب هذا وهذا ما يرى أخاه في حاجة شديدة جدا والله ما, ما يهتم به أصلا حتى ولو مات من الناس هنا في كندا إخواني الكرام وصلنا درجة وهذا أنا أنا هذا الأمر شهدته وحضرته يعني رجل إنسان كبير في السنشوية جاء من بلاده يسكن مع من؟ مع ثلاث شباب من المسلمين في شقة واحدة كل واحد عنده غرفة الرجل مات ثلاث أيام وهم لا يعرفون في غرفة وهو معهم هل هذا دين؟ هل هذا إسلام؟ بالله هكذا؟ أصبحنا يشتغل يعمل يأتي ينام لا يسلم لا يخرج والله هذا هذا حصل تقريبا عامين الرجل مات ثلاث أيام وهو في غرفته وما في أحد دق عليه الباب ولا رأى هذا لا نتكلم عن الكافرين نحن نتكلم عن المسلمين ناس من الإسلام هذا الذي نقول أصبحنا نحن نسال الله العافية نتعامل في ديننا كما يتعامل هؤلاء الذين ليسوا على دين الإسلام أي ذين هذا أصبح الرجل لا يسأل عن أخيه ولا يسأل عن أبيه لا يسأل عن أمه فهذه مصائب مصائبنا صلى الله عليه وسلم لكن شوف هذه القلوب الحية النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء رجل فقال له أقردني ألف دينار إلى رجل غني فقال له من الوكيل قال الله قال من الشهيد قال الله فالرجل قال آمنت بالله قال ما مجب لشهيد ولا وكيل ولا شيء قال ما عندي أحد فسبحان الله شو القلوب حية فالرجل لما قال له الله عز وجل أعطاه الألف دينار ثم ضرب موعد قال نلتقي في اليوم الفلاني الفلاني في هذا المكان يعني على الشط عند البحر فالرجل أخذ السفينة ذهب يبيع ويشتري وصل الوقت وقت الموعد والرجل في الضفة الأخرى في منطقة أخرى بعيدة والرجل في ينتظره في الناحية الأخرى. فالذي الرجل المدان، المدينة الذي أخذ الألف دينار، السفينة أخرت، وعلم أنه لن يستطيع أن يكون في الوقت الموعد الذي حدده مع الرجل الذي اقرضه فسبحان الله ماذا فعل؟ شيء إذا فعلناه نحن يقول هذا مجنون. هذا. يعني فعل المجانين يقول هذا مجنون هذا ما يفعل هذا الأب. لكن شوف الثقة والتوكل على الله عزوجه. فالرجل أخذ خشبة كما يقول مسلم ونقرها جيدا نقرها وحفرها ووضع في الألف دينار فرماها في البحر قال اللهم كنت أنت الوكيل وأنت الشهيد فهذه الألف دينار ورماها في البحر قال أنت ترى يا ربي يعني ما أستطيع أن يكون في الموعد ورماها ليس لأنها لأنه يعني يقول أن, أن الله سيحمله إلى النحي الأخر وإنما أراد أن يؤدي الذي عليه ضرب موعد فقال لا بد ان اخرج الالف دينار فنقرها في البحر ورمى بها سبحان الله فرجل من الناحيه الأخرى ينتظر ينتظر فقال لا إن لله وانا اليه راجعون الرجل اعطاني موعد وما جاء فانتظر طويلا ثم إذا به يرى ماذا يرى الخشبه التي نقر الرجل من الناحيه الاخرى فاعجبته الخشبه يعني شكل الخشب وغير ذلك، فأخذ قال أنا كل أنا أخذ هذه الخشبة للبيت، نتدف بها أو شيء، فأخذها للبيت، فلما كسرها فإذا فيها ألف دينار، صبح، فجاء الرجل الآخر من الناحية الأخرى، فذهب ما قال له لا فع ما فعله لأن هذا الفعل لو فعل واحد من الناس قالت مشنون كيف ترمي الألف ألف دينار ترميها يعني في في خشب في البحر، تاع عندك عقل ولا ولا ما تفعله؟ فسبحان الله فأخرج ما قال له شيء أخرج ألف دينار قال هذه سامحني وقع كذا وكذا وما استطعت تأخرت السفينة هالألف دينار التي لك قال أمسك فإن الله دفعك قال أمسك فإن الله دفع عنك الله أكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يجعل له أخرج ويرزق من حيث ليحسن نحن نتعامل مع الله عز وجل من الذي أوصل هذا الخشب الله عز وجل لكن القلوب القلوب حية إخواني كرام لما كانت هذه القلوب إلى هذه الدرجة من الإيمان بالله عز وجل فإن الله أعطاهم سبحانه وتعالى وفقهم لكل خير ويسر لهم سبل الخير سبحانه وتعالى الله يأمر يقول شيء يكون فيكون يقول البحر كن هنا يكون هنا يقول البحر انفلق ينفلق تعرفوا قصة موسى الله عزق قالوا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرقك كالتوضي العظيم سبحانه ومرت معنا يوشع بن نون أوقف الله عز وجل له الشمس ما غربت حتى فتح فلسطين سبحان الله فهذا كله يدل على اننا نتعامل مع الله عز وجل سبحانه وتعالى. ما يخاف لو من الرزق الرزق عند الله جل وعلا وانما الوحيدتي بالاسباب يعمل ما يجلس ويقول السماء تمطر ذهبا وفضة السماء لا تمطر لا ذهبا ولا فضه عليك بالاسباب تعمل تعمل لكن لا تعتمد على الاسباب وانما تعتمد على رب الاسباب واذا رايت شيء في حرام لا خير فيه لا خير فيه لان الله يبتليك سبحانه وتعالى يرى انت ما انت فاعل فإذا تركته فإن الله يجازيك سبحانه وتعالى فإذا هذا الحلال ثم قال فالحلال اذا بين كل يعرفه قال والحرام قال وإن الحرام بين كذلك الحرام الكل يعرفه الحلال بين والحرام الكل يعرفه أين نعرف أن هذا حرام ما نص الله عز وجل عليه وما نص نبينا صلى الله عليه وسلم عليه انه حرام فهو حرام ليس كل واحد يتي يقول حرام هذه حرام هذه لا نحرم ما حل الله عز وجل بعضهم يحرم حتى الحلال ليس الله هذا خطير جدا لأن الذي يحلل ويحرم هو الله عز وجل سبحانه وتعالى الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة الميت حلال ولا حرام الآن حرام لان الله قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فالله عز وجل سبحانه وتعالى بين أول شيء الميت حرام الدم حرام لحم الخنزير حرام فلما يقول الله عز وجل حرام معنى أنك لا تشتغل لا تعمل فيه لا تأكل منه لا تقترب منه لا تعاون عليه هذا كله معنى الحرام مش حرام فقط حرام على الذي ياكل وأنت تبيع وما عندك اشكال لا حرام على الجميع حرام على الجميع وهنا اخواني الكرام نبي على مسألة هنا قد يعني جاء الحكم بين واضح في كتاب الله العزيز ثم بينت السنه السنه ان في دم حلال في دم حلال ولا لا كما قلنا نص الله العزيز على ان الدم حرام الدم المسفوح لكن بينت السنه ان في دم حلال ما هو الدم الحلال ها الكبد والطحال جاءت السنه فبينت الكبد دم تاكلون الكبد ولا ما تاكلون الكبد تاكلون الكبد الكبد دم لكن كله حلال طيب عليك لماذا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال احلت لكم ميتة ودمان ميته ماذا الميته البحر وميته الميته الثانيه ميته البحر البحر السمك تأكله ميت ولا ما تأكله ميت تأكله ميت يعني حتى ولو جت سمكه كبيرة طافية فوق البحر كله يشبع ما عليك حرج الحمد لله إلا إذا عفنت أو شيء خرجها من الدود فهنا تحتاط لنفسك نسأل الله العفو المهم أن الميته الميت الأولى ميتة السمك ميتة البحر حتى ولو أي شيء في البحر حتى ولو كان يشبي الخنزير كل يعني لو شيء سمك عيش في البحر يشبي الخنزير تاكل ولا ما تأكل كل حلال لو يشبه الكلاب تاكل ولا م... كل الحمد لله إذاك يقول كلب كلب كلب الماء خنزير الماء في أسماء يسمونها هكذا الناس الله إذا كان يعيش في الماء فقط كل حلال طيب الميتة الثانيه ما هي ها ميتة ميتة هذه مش لا هذه هذه انتقت تكون سبب في قتلها سميت الله وقتلتها يعني هذه كذبح إحنا نتكلم عن شيء ميت وجدته ميتا الجراد ها ميته السمك والجراد والدمان الكبد والطحال ما الله عز وجل لك فاذا السنه قلنا السنه تبين ولا لا تبين القران السنه تبين القران لان الذين ردوا السنه قالك لا ناخذ الا بالقران فيقولك الميت حرام وهو ياكل السمك كيف الميت حرام لماذا تاكل السمك فاذا ترد السنه لماذا تاكل السمك خذ بظاهر الايه الله عز وجل حرمت عليكم الميته لماذا تاكل السمك لماذا تاكل السمك والسمك حلال اين بين النبي انه حلال اين هذا في السنه هل هو موجود في القران لا لكن النبي عليه الصلاه والسلام بين ان السمك حلال فلماذا تاكل السمك وانت ترد السنه عجيب امر هؤلاء و الكبد والطحال ويقول لك حر... يعني الدم حرام ولماذا لماذا تاكل الكبد والطحال نسال الله السلام ولذلك. هؤلاء الناس يريدون هدم الدين ما يريدون يعني الخير للناس الله عز وجل قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق إلا بالحق كما جاء نبي قال النبي عرس لا يحل دم امرئ مسلم إلا بحدة الاف الثيب الزاني والنفس بالنفس والوالتارك لدينه المفارق للجواب تارك المرتد عن دين الإسلام نسأل الله فهذا في بلاد إسلامية فإنه يعني النبي عليه السلام قال هؤلاء يعني المسلم هنا يقام عليه الحد يقام عليه الحد كما بين النبي عليه السلام وإلا فإن نفس المسلم حرام لا يجوز لأحد أن يقتل مسلما لأن هذا خطير جدا قال الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا بالحق فحرم الله عز وجل قتال الأنفس المعصومة بغير حق الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا انه كان فحشة وساء سبيلا يعني شوف الله عز وجل ما قال ولا تفعلوا الزنا قال ولا تقربوا الزنا يعني اتركوه واتركوا الوسائل التي تقرب اليه لا تقرب يعني حتى مجرد الاقتراب من الزنا لا لا تفعل لا تفعل يعني مثل النظرة والخلوه جاءت السنة بتبين أن الخلوه حرام قال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثه ما يقولش لك والله هذه زي أختي وهي تقولك زي أخي هذا الشيطان زي, زي أختي وزي أخي يعني هذا, هذا إما أن هذه ليست, ليست امرأة وأن هذا ليس رجل واحد من الاثنين فما يكذب واحد يكذب على نفسه ويكذب على الشيطان هذه أشياء خلق الله عز وجل بني آدم سبحان الله فيقول لك هذه زي اختي وهي تقول زي اخي غير ذلك لا حرام حرام يعني زي اخوك في الإسلام لكن لا يجوز لك ان تختلي به أو هو يقع في الخلوه نسال الله العافية الله عز وجل قال احل الله البيع وحرم الربا فنص الله عز وجل على تحريم الربا حل البيع كما قلنا حرم الربا فاذا الربا حرام حرام بين الزنا حرام بين السرقه حرام بين شرب الخمر حرام بين وما أشبه ذلك كله بين واضح كما بين نبينا عليه الصلاه والسلام فاذا نص, نص الله عز وجل على تحريم الربا فما نص الله عز وجل عليه وما نص نبينا عليه الصلاه والسلام على انه حلال يؤخذ ما نص على انه حرام يترك وليس هناك بين الحلال والحرام إلا مجرد التردد واحد يتردد هذا الذي يتردد صاحب زيغ وهوى قل له حلال بين او حرام بين كيف تتردد فيه ما في تردد ما في شكل ما في شكل هنا قال النبي عليه الصلاه والسلام وبينهما مش امور مشتبهات بينهما امور مشتبهات او قال بينهما مشتبهات يعني هناك امور مشتبهات بين الحلال وبين الحرام لا يدرى اه هي من الحلال او هي من الحرام تنازع فيها الأدلة ادله تدل على انها حلال وادله تدل على حرام ها اذا هذه المشتبهات كيف عرفنا المشتبهات لان العلماء اجتهدوا فلم يعرفوا هل تدخل في الحلال أن تدخل في الحرام منهم من يقول حلال منهم من يقول حرام العلماء رحمهم الله تعالى فاذا هذا مما اختلف فيه العلماء فبعضهم افتى بجوازه وبعضهم افتى بتحريمه ليه ليه يعني نحن نتكلم عن ماذا هنا المشتبهات ما تأتيني إلى حرام بين سق الله في عالم افتى ولو أفتح ألف عالم الح ولو أفت فيه ألف عالم ما الله في عالم بالربا ولو ألف ألف ألف عالم لا لا والله لا نأخد لا نأخد لماذا؟ لأن الله عزوج الأفتانة في. الله ما في الربا؟ قال الله عز وجل عليكم الربا حل الله وحرم الربا النبي ما أفتانا؟ أفتانا فهل يقدم قول كائن من كان من الناس على قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا قول الله عز وجل؟ لا هكذا اخواني كرام نحن نتكلم عن أمور غير واضحة يعني العلماء اختلفوا هل هي من الحلال أم من الحرام رحمه الله تعالى ف... فبعضهم يفتي بتحريمي بعضهم يفتي بجوازي لماذا؟ لأن كل واحد منهما رجح جانبا من الدليل رجح جانبا من الدليل فهذا مشتبه لا هل هو من الحلال أم من الحرام؟ فانه يترك من باب التورع والاحتياط حتى يتبين أمره فان تبين انه حرام يترك نهائيا كما يقول الشيخ صالح فوزان حفظ الله تعالى دي مع شرح فان تبين انه حلال اخذ اما لم يتبين ما لم يتبين وهم مشتبه فإن الورع اخواني الكرام الاحتياط وترك هذا الشيء الاحتياط وترك هذا الشيء وإذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يعلمهن كثير من الناس لأن أكثر الناس يجهلون هذا الحكم لا يعرفون طريقة الاستدلال والترجيح ونوع الأدلة ونوع فإذا هذا للعلماء العلماء يعرف يرجح عنده الأدلة عنده الاليه ليستطيع أن يعرف أين يكون هذا الحكم وأين يكون هذا الحكم أنا لماذا نقول نحن عالم؟ ندرس درس أثناء حياته في دراسة العلوم الشرعية فاعطاه الله عز وجل هذا العلم ويستر الله عز له حتى أصبح يستطيع أن يستنبط الأحكام ويرجح ما بين الأحكام ويستدل لغير ذلك. نعم. قال لا يعلمهن كثير من الناس. فدل على أن القليل من الناس من يعلم هذه الاحكام قال لا يعلمهن كثير من الناس. دل على أن القليل من يعلم هذا الأمر. وهم من؟ وهم العلماء الراسخون في العلم. وهم الراسخون في العلم. الراسخون في العلم يعلمون المشتبهات هي من الحلال أم هي من الحرام وذلك بما أنعم الله عز وجل عليهم من العلم والفهم ومعرفة قواعد الاستدلال والترجيح كما قلنا إخوان الكرام أما الذي لم يتبين له فانه يتوقف هذا هو الورع هذا يسمى الورع إنسان يتوقف حتى يتبين له حلال ولا حرام أما تدخل فيها بجسمك ورأسك ورجليك ويديك وبعدها تقول والله حتى يعني وقع مرة عشر سنين ثم يأتي يسأل يأتي يقول لكم الله مده هذه عشر سنين كنت دخلت في معاملة وغير ذلك اريد فقط أن أعرف يعني الرجل خلاص يعني ماله أصبح كله من هذا البيع أو من هذه المعاملة تأتي تسأل بعد ذلك لا السؤال يكون قبل أن نفعل الأشياء وإذا كان الله عز وجل قال إذا لم يتبين الإنسان من الأمر ماذا يفعل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأعطاك الله قاعدة سبحانه وتعالى تسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني يحكي الشيخ شيخ عن أحد من الناس الذين كان عندهم من العلم عالم في مصر وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن هذا العالم كان في بلاد يعني غربية وغير ذلك فدخلوا إلى مطعم دخلوا إلى مطعم فهذا يعني هذا النادل أو الذي يخدمهم علم أن هؤلاء من المسلمين وكان عنده عنده شبهات و... يريد أن يبين أراد أن يبين أن إسلامكم فيه تناقض لغير في أمور غير معروفة أو غير واضح فجاء بالطعام إلى هذا العالم وكان معه شخص آخر وضع الطعام وضع له الطعام فقال له قال أنتم تقولون أن في دينكم الجواب عن كل شيء قال نعم هل كل شيء قال نعم كل شيء عندنا الجواب عليه فقال طيب قال لي هذا الطعام كيف صنع يريد ان يعجزه قال تعرف كيف صنع قال نعم أعرف كيف صنع الطعام تعرف لي كيف ما دوّعنه كيف صنع هذا الطعام قال تستطيع أن تعرف من دينكم قال نعم أستطيع أن أعرف قال طيب كيف ستعرف قال الله عز وجل قال لنا, قال لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعرفانا أسألك كيف صنعت الطعام هذا فقضى عليه هذا كل شيء قال كيف صنعت الطعام هذا فالله عز وجل امرنا بالسؤال جمع الله عز وجل لك كل شيء وفعلا هذا الدين في كل شيء فإذا ما كنت تعلم مسألة فتسأل فاعجزه الرجل وقال هذا موجود في ديننا فالحمد لله ما في شيء إذا موجود في هذا الدين فالرجل بعد ذلك يعني أفحد ما استطاع أن يجيب لأن الله عز وجل في, في حال الجهل أمرنا الله بالسؤال وتسأل الناس الذين يعني يختصون بهذا الأمر فلذلك من اشتبه عليه الأمر فين يتوقف هذا الموقف من المشتبهات ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات اتقى الشبهات يعني جعل بينه وبين الشبهات وقاية جعل بينه وبين الشبهات وقال الوقيع عن الترك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه الله اكبر يعني نزه دينه اولا من ان يتناول الحرام ونزه عرضه بحيث لم يترك للناس لم يترك للناس الحجه او يترك لهم فسحه في ان يتكلموا فيه فهو استبرأ لدينه واستبرأ لعرضه والصبر عرضه فنزه دينه ونزه عرضه أيضا من أن يتكلم الناس به ثم قال يقول الشيخ صلى فوزان فمن ترك المشتبهات حصل على هاتين الخصلتين الأولى براءة الدين يعني طهارته ونزاهته ونزاهته وطهارة العرض قال وهاتان مزيتان عظيمتان توجبان على الإنسان ألا يتعجل في الأمور؟ حتى يتبين له أمرها وإذا رأى الناس يختلفون فيها فهذا يفتبع أنها حلال وهذا يفتبع أنها حرام توقف وابتعد عنها لا تدخل فيها إلا إذا اتضحت, إلا إذا اتضحت هذا لأن الخلاف فيها دليل على أن مشتبه فإذا اختلفنا في مسألة توقف حتى تتضع وذلك يقول العلماء رحمه الله تعالى في مسألة, في مسألة الفجر الصادق والكاذب تعرفون أن الفجر فجران فجر كاذب هو الذي يكون ممتد في الأفق وفجر صادق الفجر الصادق هو الذي له علامات واضحة بينها منذ العلامات نبينا عليه الصلاة ما تحتاج شوف هذه المسائل ما تحتاج لا إلى فلك ولا تجبنا واحد عالم من, من النازة أو لا علامات للعالم والمتعلم ولأي أحد من الناس لماذا لأن دين الله عز وجل الله عز وجل أمرنا بدين يعرفه الكل سهل الأمور التي تصعب علينا هنا نسال اما علامات العبادات هذه مسائل واضحه بينها الله عز وجل والنبي عليه الصلاه والسلام يقول في رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيه رؤية ماذا الهلال اذا راينا الهلال ماذا نفعل نصوم واذا راينا الهلال ماذا نفعل نفطر هل هذه صعبه هذه يعرفها الانسان في الحاضره في المدينه ويعرفها في الباديه ويعرفها المتعلم والجهل فجاء ناس قالوا يرى او لا يرى صعب الامور على الناس قالك ما نستطيع ان نرى الهلال كذا وكذا و... قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن امه اميه لا نح... لا لا نحسب الشهر هكذا وهكذا وشبه بين اصابع الشهر عندنا كم اما 29 أو 30 قال علي الصراط السلام ف ف قال علي الصراط السلام اذا رايتمه فاصوموا قال فان غم... غم عليكم او غبي عليكم في روايه اخرى فاتم عده شعبان ثلاثين احنا ما راينا الهلال في سحاب غماء فنكمل الشهر ثلاثين شهر شعبان ثلاثين ونصوم بعد ذلك خلاص وانتهت المشكله ما في اشكال الحمد لله لماذا نحن نتسبب في الاشكالات مع الدين سهل فهنا الفجر الفجر فجران قال عليه الصلاه والسلام ان بلالا يؤذن بليل بلال كان يؤذن بليل قال فكلوا واشربوا اذن بلال الاول لا يحرم الطعام ولا يحلل الصلاة قال فإذا أذن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت يعني مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى متى يؤذن الناس يقول الصبح دخل أذن أذن الكل يعرفون كيف عرفوا الصبح كيف عرفوا هل جاء فلكي هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يتفون هل أمور يا إخوان هذه أمور تعجيزية الناس الآن كان نعيش في عالم آخر لا أمور واضحة من الدين فبين بسبب الفجر فجرا فإذا قال العلماء فإذا اختلفنا في ناس قالوا الفجر الص... الفجر دخل في ناس قالوا لم يدخل قالوا لا نتبع أحد منهما حتى يتفقا لأن ماذا هنا صلاة هذه صلاة عباد فلا نصلي إلا إذا تأكدنا أن الوقت قد دخل لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا فبين النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الصادق والكاذب، فهنا نتبع العلامات، نتبع العلامات وهي واضحة نعرف متى الظهر بينه النبي صلى الله عليه وسلم، متى العصر، متى المغرب، متى العشاء، متى الفجر، فلذلك إذا النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الأمر صلى الله عليه وسلم وبيّن هذه العلامات، قال ولذلك قال فمن وقع في الشبهات وقع في حرب، لذلك الإنسان إذا إذا تلبس عليه الأمر لا يدخل حتى يتأكد حتى يتفق حتى تكون الأمور واضحة لانك إذا تسهلت في المشتبهات وأخذتها وقلت ماذا فيها خلاف لا بأس اخذش فيها اختلف العلماء وليش ما ادخل فيها ماذا مختلف في العلماء لا تدخل فيها حتى يتبين لك أو يتفق العلماء لأن هذا يجرك إلى أن تقع في ماذا في الحرام لانك إذا تسهلت في المشتبهات تسهلت في الحرام الصريح وهذا خطر عظيم فإذا تساهل الإنسان فيما اختلف فيه فإنه يتجرأ على ما اجمع على تحريمه وايضا هو لم يستبرئ لدينه وعرضه وهذا من الآفات الموجودة في الناس الآن فبعضهم يقول ما دام في ذلك خلاف فليس علي حرج أن آخذ بأي قول شئت من الاقوال وهذه كثيرة جدا بعض الناس هو يرغب في مسألة محرمة مثلا يريدني بيت من الربا وهو يعلم ان الربا حرام بين واضح يقول لا العلماء اختلفوا لا ما اختلفوا العلماء قالوا رحمه الله تعالى كلمتهم بين الذين خالفوها هؤلاء لا يعتد بقوله يقول يا اخي في رقبته هو انا اشتري البين هو في رقبته يقولك ضعها في رقبه عالم وخرج سالم ها <تصفيق> القول هذا ضعها في رقبه عالم وخرج سالم ما تخرج سالم <تصفيق> ضعها في رقبه عالم وانت ما تخرج سالم <تصفيق> هكذا يقولون يأتون ببعض الأمثلة <تصفيق> وخالفة للنصوص الشرعية فيقال لهذا لا لن تخرج سالم بل عليك أن تتحرم هذا الحلال لأنك لأن فعلك هذا قد يجرك إلى الوقوع في الحرام حنتكلم عن المشتبهات ولا تستبرئ لدينك ولا لعرضك والخلاف لا يسوغ لك الوقوع في هذا الشيء فالإنسان شوف يقول الشيخ صالح فوزان الإنسان الآن إذا أراد أن يمر من طريق لا يدري هل هو آمن وخال من قطاع الطرق ومن السباع أم لا واحد أراد أن يمر من, من طريق ولا يدري هل هو آمن فيه قطاع الطريق فيه استباع فيه الوحوش فيه الهوام لا يدري خاف ماذا يفعل يمشي ولا يتوقف, يتوقف ما يغمر بنفسه لا يغامر بنفسه لماذا يتجنب هذا الطريق لاشتباه أمره عليه واحتمال أن يكون غير آمن وهذا نتكلم عن أمور الدين وللدنيا عن أمور الدنيا يعني يشبه عليه الطريق يخاف لا يدخل فيه فكيف بالدين فكيف بالدين اخواني الكرام فإذا أمر الدين أعظم فإذا هذا الحديث فيه إثبات الورع والاحتياط كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم كان أحدهم يترك الحلال البين المخافة الوقوع في الحرام كان العلماء يترك الحلال الذي هو واضح مخافة أن يقع في الحرم. يعني الآن واحد ربما عمل بين واضح أنه حلال الحمد لله. مثلا يشتغل في الفواكه. ثم هذا الشغل خاف أن يجره إلى حرام إلى زنا إلى سرقه فيتركه خوفا من الوقوع في الحرم. الله أكبر. هذا ما نسميه الورع. هذا الورع. هذا هو الورع. يعني أخذ بماذا؟ بالاحتياط قال حلال. لكن ما أدخل فيه لأن أخشى على نفسي الله أكبر هذا شوف هذا امر عظيم جدا لكن الواحد من يفعل هذا هذا يفعله فعلا المؤمن التقي الذي يخشى الله عز وجل سبحانه وتعالى ويريد وجه الله والدارة الاخره لأن هذا الحديث فيه هذا البيان هذا الأمر أن الواحد اذا بعلم أمر فالواجب عليه الاحتياط والورع في هذا الباب ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا محسوسا للذي يقع في الشبهات أنه قد يقع في الحرام فقالك الراعي النبي عليه الصلاة يعطيك المثال وهذه من أعظم الأمور في بيان الحال يعني المثال كان النبي يضرب الأمثلة جميل, جميل جدا لانه يسهل عليك فهم الواقع قالك الراعي الراعي راعي الغنم يرعى حول الحما الحما الشيء الممنوع يسمى حما الشيء الممنوع يسمى حما وكان من عادة قبائل العرب إذا أخصب موضع من الأرض اخصب واصبح فيه فيه يعني الكلاء فيه الكلاء وأكل الغنم وغير ذلك من من من كلاء الرعي فماذا يحمون هذا المرعى يحمون هذا المرعى حتى لا يقرب منه احد يختص هذا المكان لنفسه لرعيهم ليكون لمواشيهم لان الكلاء هذا يحتاج اليه شهور يحتاج إليه لشهور فاذا جاء من يرعى بغنمه حول هذا الحما هل يستطيع أن يمنع انفلات بعض غنمه إلى ذلك الحما؟ ما يستطيع الغنم ما تصبر على الكلاء؟ ترى الكلاء أخضر طويل كيف تصبر عليه؟ فيدخلون فيه ويأكلون كلاء غيرهم كلاء غيرهم فهذا يوقعه في العقوبة أو في متابعات لغير ذلك نسأل الله السلام. فإذا الحادق منهم الذي يحتاط لامره ويذهب بغنمه بعيدا عن الحما. فكما أن الراعي قد لا يملك منع غنمه عن الانفلات والوقوع في الحماء فكذلك الإنسان ما يستطيع أن يمنع نفسه من الوقوع في الحرام من الوقوع في الحراء هذا أمر صعب جدا إخواني الكرام وإذلك شوف الثواب الذي أعطى الله عز وجل في السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظل قال ورجل دعتهم امراه ذات حسب وجمال امرأة جميلة جدا عندها مال وحسب ونسب ودعته إلى نفسها فقال إني أخاف الله الله أكبر هذه من يستطيع فعلها يوسف الكريم ابن الكريم الله أكبر فقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوان إنه لا يفلح قال إنه ربي أحسن إنه لا يفلح فسبحان الله يوسف معها في الغرفة وهي صدت الأبواب ومع هذا يقول معاذ الله هذا يا, يا اخوان سبحان الله شوف هذا الأمر هذا لذلك من, من كان على هذه الحال سبحان الله هذا يجازيه الله عز وجل على هذا الأمر العظيم سبحان الله يجازيه على هذا الأمر العظيم لأن الله عز وجل يرى والله يعلم لذلك قال أحد العلماء راود مرة راود رجل امرأة في فلا في صحراء فقال لها يعني اراد ارادا منها نفسها فقال لها لا يرانا الا الكواكب فاتخافي خافتي قال قال له ما يرانا الا الكواكب فقالت له ومن مكوكبها من مك مكوكب يعني انت خمسه لا يراني الا الكواكب فمن مكوكبها الله اكبر من كوكب الكواكب الله عز وجل سبحانه الله اكبر شوف فخاف الرجل بعد ذكرته بالعذوج فاذا كنت ما يرانا الا كوكب وهذا الذي يرانا سبحانه وتعالى في قلبه كان ألا نخشى الله عز وجل ألا نستحي من الله سبحانه وتعالى فالله أكبر شوف فإذلك هذا حديث عظيم ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد القلب هو محل الصلاح ومحل نسأل الله العافية الإثم ومحل الورع ومحل الاحتياط هو القلب لأن القلب إذا كان في صلاح فإنه يحفظ, يحفظ صاحبه وإذا ما في صلاح الله صلى الله عليه وسلم نسل لا يبالي لا يبالي شبهات حلال بيء حرام بين لا يبالي بشيء لذلك ذلك تتعجب من جرأة بعض الناس على الحرام صح ولا لا تتعجب تقول سبحان الله ونحن ولو فينا شيء يعني قليل لما في أحد يسلم الله العافية لكن ترى انسان يتجرع على امور عظيمة جدا كبيرة كبيرة يعني احكي لي بعض الاخوان انه واحد يعني تعرفون هذه الاحتفالات التي مرت كريسمس وعيد صاروا وصليب يعني العلماء قالوا ان من احتفل هذا كفر بالله عز وجل رأيت احد الاخوه قال والله الرجل جاب هذه الشجرة ووضع الانوار ووضع كل شيء والهدايا قلت له مسلم قال لي مسلم ماذا تقول هذا جراه عظيمه جدا على دين الله عز وجل يعني الامر خطير جدا اسال الله السلامه صور لو هذا كفر ووقع بالكفر. إحنا ما نحكم عليه. الله تعالى أعلم بحاله غير ذلك. لكن شوف الجراه على دين الله وجل هذا كفر. هذا كفر. لا تلعب بالكفر. تا يعني ربما يقع عيسى في معاصي ويخاف على نفسه. فكيف بالكفر؟ بالله عز وجل يعني تحتفل بمن يسجد الصليب وبمن يقول أن عيسى ابن الله او هو الله وما لا يهمك ما عندك مشكل. مشكلة هذه وهذه ليس في بلادنا حدث ولا حرج في بلادنا الاحتفالات في كل مكان الأشجار هذه في كل مكان يعني يصطور أكثر من احتفال ربما أحيانا <تصفيق> نسأل الله السلام قال ألا وإن في الجسد مضى قطعة لحم صغير إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الله المحل الصلاح والفساد على القلب القلب هو الملك والأعضاء الجنود هو الذي يأمر القلب وإذا كان من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهنا يعني في زياده ذكرها الشيخ صالح فوزان يا مقلب القلوب والابصار الابصار هذه زياده ضعيفه يقول وبعد الإخوة يقول يا مقلب القلوب والابصار هذه الزيادة لا تصح على النبي عليه الصلاه والسلام اذا قلنا نحن الدين حفظه السنه محفوظ الحمد لله الأبصار لا تقول الابصار قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كان اكثر شيء يقوله النبي عليه الصلاه والسلام وهو من النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء عند الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان الرسول عليه وسلم كان يقول اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك صلى الله عليه وسلم شوف الدعاء وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكثر ما كان النبي عليه والسلام يحلف اذا اراد ان يحلف قال كان يقول عليه والسلام لا ومقلب القلوب اذا كان اراد ان يحلف يقول أكثر ما كان يحلف يقول لا ومقلب القلوب الله اكبر فاذا اخواني الكرام هذا حديث عظيم ولذلك لما قال النبي عليه الصلاه والسلام قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقالت من عايشه تعجبت قالت يا رسول الله يعني اتخشى هذا الامر فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام يا عائشه وما يؤمنني وقلوب العباد بين اسبع من اصابع الرحمن اذا اراد ان يقلب قلب عبد قلبه الله عز وجل فعلى الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يهدي قلبه وعليه أيضا أن يتجنب الإنسان ما يفسد هذا القلب لأن القلب يفسد بماذا بالشبهات والمعاصي والآتام فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وعلى الإحسان وعلى التوحيد وعلى السنة اللهم اختم لنا يا رب العالمين، اختم لنا بالبقية الصالحات اختم لنا بالتوحيد. اللهم يا رب العالمين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واغفر لنا أجمعين وهدنا إلى ما تحبه وترضاه وعِنّا يا رب العالمين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واغفر لنا في مجلسنا هذا وعافنا واعفو عنا وتب علينا يا رب العالمين أنت الرحيم أنت الرحمن أنت المجيب آمين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا عبد الله العيطان بارك الله فيك